الحمد لله واشهد أن لا إله الله ووحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد فكنا قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام على الوقف والابتداء وذكرنا أحكام الوقف والابتداء وأحكام وأحكام أو أنواع الوقف الأربعة وذكرنا ان الذي يأخذ بالدراسة فيها هو النوع الرابع فقط والوقف الاختياري وذكرنا أنواع الوقف الاختياري وفصلناه وإن شاء الله نتكلم اليوم على باب المقطوع والموصول وذكرنا أن باب المقطوع والموصول يذكر لمعرفة الوقف يعني نسب أن يأتيه بعد باب الوقف والابتداء لأن باب المقطوع الموصول يعرف لصحة الوقف والابتداء في الأماكن التي تقطع هو أو توصل في المصحف فالمقطوع والموصول تعريف المقطوع هو الكلمة التي توصل عما بعدها في رسم مصاحف العثماني يعني الأصل القطع والوصل ده فرع على, على القطع الاصل ان كل كلمة تكتب منفردة تمام ولا توصل بغيرها فالمقطوع الكلمة التي توصل عما بعدها في رسم المصحف العثمانية الموصول بعكسه الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصحف العثمانية تمام فالقطع هو الأصل الأصل أن كل كلمة تكتب منفردة عن الأخرى يقول الشيخ اعلم أنه لا بد للقارئ من معرفة هذا الباب ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاع النفس أو اختبار ممتحن أو نحو ذلك وكذلك على الموصول عند انقضائه وذلك من خصائص الرسم العثماني وهو سنة اللي هو الرسم العثماني يعني لا تجوز مخالفته هو الشيخ يذكر أن الفائدة من تعلم باب المقطوع والموصول هو الوقف والابتداء المقطوع يجوز أن يقف على جزئي الكلمة يعني كل كلمة يقف عليه أما الموصول فلا يجوز الوقف عليه إلا عند انتهاء الكلمة الثانية قال وذلك من خصائص الرسم العثماني وهو رسم المصحف وده مشهور يعني الرسم العثماني رسم الكلمات بصورة معينة والجمهور على أن الرسم العثماني ده توقيفه من النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور أيضا بل نقل أبو عمر الداني أنه لا خلاف بين أهل العلم في حرمة مخالفة الرسم العثماني في رسم المصاحف يعني أن لا يجوز رسم مصحف إلا بالرسم العثماني كما هو عشان كده الشيخ هو سنه لا يقصد سنه اللي هي السنه بالمعنى الاصولي يعني مستحب بل يقصد سنة يعني سنه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام فهو سنه يعني سنه متبعه لا يقصد السنه بالمعنى هو بمعنى ان لا تجوز مخالفته ده ما ينفعش السنه بالمعنى الاصولي اللي هي مستحب يجوز مخالفته لكن سنة يعني يقصد سنة متبعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وعليه قال وفائدة معرفة هذا الباب أن الكلمة المقطوعة يجوز الوقف عليها دون الموصولة يعني زي ما أعيذكم مثلا ألا دي عبارة عن إيه كلمتين أن ولا فيقول الكلمة المقطوعة يجوز الوقف عليها يعني لو أن مكتوبة أن ولا منفصل عنها يجوز الوقف على النون في أن والوقف على, على ألف في لا تمام لكن لو موصولة ألا مرسومة كده ألا همزة ولا ألف إبا لا يوقف إلا على, على الألف في كلمة ألا فالمقطوع هو الذي يوقف على قطعه عند الحاجة والموصول عكسه الموصول لا يوقف إلا على, إلا على نهاية الكلمتين وإليك بيان ذلك بالتفصيل ده بيان الكلمات الموجودة في المصحف من حيث وصلها أو قطعها تمام؟ هو ذكر هنا 23 كلمة تمام؟ فيها الـ الـ الأحكام التي هي تقطع او توصل فبدأ بالكلمة الأولى ان المفتوحة الهمزة الساكنة النون تقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن لا إن فيها في عشرة مواضع إبه هي أن ولا دول على ثلاث أقسام قسم الأول اللي هو ذكره ده مواضع قطعها اتفاقا إن أن منفصل عن لا يعني مرسومة منفصلة أو متصلة يعني مرسومة كل كلمة لوحدها أن مرسومة لوحدها همزة ونون ولا مرسومة لوحدها لا لم ألف تمام؟ ده بغض النظر عن النطق لأن النطق مش هيختلف سواء موصولة أو مفصولة حتتنطق إيه؟ ألة لأن لو هي مفصولة البنون حتطغم في اللام فتبق ألة تمام؟ فهي الفريق كله في إيه؟ في الرسم وليس في النطق العشر المواضع هي حقيق على ألة أقول على الله إلى الحق وقوله تعالى ألة يقول على الله إلى الحق الاتنين في سورة الأعراف لم يأخذ عليهم ميساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلى الحق وقولي تعالى ألا من جاء من الله إلا إليه ببراءة صبت التوبة وأن لا إله إلا هو وقوله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم كلاهما بهود وألا تشرك بي بالحج ألا تعبدوا الشيطان بياسين وألا تعلوا على الله بالدخان ألا يشركنا بالله شيئا بالممتحنة ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين بصورة القلم ووقع الخلاف ده قسم الثاني اللي فيه خلاف في أن لا وقع الخلاف في موضع واحد في الأنبياء وهو أن لا إله إلا أنت سبحانك فكتب في بعض المصاحف بالوصل وفي بعضها بالقطع وعليه العمل وده اللي موجود دلوقتي في المصاحف ان هي مفصولة كلمة أن لوحدها ولا لوحدها وما عدا ذلك فهو موصول نحو ألا تزر وزرة وزرة أخرى بصعة تلاقي مرسومة في الأول ان لا ومرسومة هنا إيه ألا إيه متصلة بالنجم وقوله ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين بصورة النمل الكلمة الثانية اللي هي ان مكسورة الهمزة مع لا ديت موصولة باتفاق يعني لا, لا ترسم في المصحف إلا إيه إلا موصولة لم ترسم في المصحف منفصلة أبدا اللي هي إن لا فدي موصولة باتفاق في المصحف نحو إلا تفعلوه ونحو إلا تنصروه ديت لا تفصل كلمة ثالثة ان المكسولة الهمزة الساكنة النون وما إن وما هذه تقطع في موضع واحد وهو وإما نرينك بعض الذي نعدهم في سورة الرعد ده الموضع الوحيد الذي تقطع فيه وما عداه فموصول نحو وإما مرسومة طبعا زي ما انتم شايفين كده ايه ما فيش نون في م مشددة بعد الهمزة عبس وإما نرينك بيونس وإما تخافن بالأنفال الكلمة الرابعة فإن كانت مفتوحة الهمزة فهي موصولة كذلك نحو أما اجتملت أن ما دي تبقى موصولة على طول أما اجتملت عليه أرحام الأنثىين بالأنعاب كلمة الخامسة وتقطع عن الجارة عن ما الموصولة في موضع واحد وهو عما نهو عنه بالأعراف وما عداه فموصول نحو عما عم يشركون لبهو موضع واحد الموصولة فيه وباقي الموضع موصولة كلمة السادسة من مع ما تقطع من الجارة عن ما في موضعين فمما ملكت أيمانكم بالنساء وهل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم ده اللي هي مقطوعة اتفاق ووقع الخلاف في موضع المنافقين وهو أنفقوا مما رزقناكم والعمل فيه على القطع وما عدا ذلك فموصول نحو ومما رزقناهم ينفقون بالبقرة كلمة السابعة أم ومن تقطع أم عن من في أربعة مواضع أم من يكون عليهم وكيلة سورة النساء أم من أسس بنيانه سورة التوبة أم من يأتي آمنا يوم القيامة بفص بفصلة وأم من خلقنا سورة الصفات وما عدا ذلك فموصوله بها أربع مواضع مقطوعة أم عن, ما عن من وما عدا ذلك في موصول نحو أم يجيب المضطرة إذا دعاه في صورة النبل كلمة الثامنة تقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن لم في موضعين موضع ذلك أن لم يكن ربك بالأنعام ويحسب أن لم يره أحد في صورة البلد وما فيش في القرآن غير ايه غير هذين الموضعين يعني مفيش ان لم في الموضعين والموضعين الاثنين ايه مفصولين أو مقطوعين فلا يوجد في القران لم غير هذين الموضعين وامم مكسوره الهمزه اللي هي ان يعني لما تبقى مكسوره الهمزه تبقى ان فموصوله ان مع لم فموصوله في موضع واحد وهو فإن لم يستجيبوا لكم ده الموضع الوحيد المنصول وما عداه في مقطوع نحو فإن لم تفعلوا بصورة البقرة الكلمة العاشرة وتقطع إن المكسورة الهمزة المشددة النون يعني إن عن ما المنصولة في موضع واحد بلا خلاف وهو إنما توعدون لآت بصورة الأنعام وموضع بالخلاف يبقى في موضع باتفاق مقطوع إنما تعدون لآت وموضع بالخلاف والعمل فيه على الوصح يعني إن هي موصولة تكتب موصولة وهو إنما عند الله هو خير لكم بصورة النحو وما عدا ذلك فموصول بلا خلاف نحو إنما صنع كيد ساحر مطاها وإنما الله إله واحد بصورة ساء وإنما تعدون بالذريات إبا ديت فيها ثلاث أقسام إن, إن مع ما موصولة بالتفاق في موضع واحد مقطوع بالتفاق في موضع واحد إنما توعدون الآتن بصورة الأنعام وموضع في خلاف والعمل فيه على الوصل ومع ذلك فموصول بلا خلاف الكلمة الحاديات عشرة وتقطع أن المفتوحة الهمزة المشددة النون في موضع عيني بلا خلاف وهما وانما يدعون من دونه هو الباطل بالحج وانما يدعون من دونه الباطل بصورة لقمان ووقع الخلاف في قوله تعالى وعلموا انما غنمتم بالأنفال والعمل فيه على الوصل زي ما هي مرسومه كده في الكتاب ان هي موصوله وما عدا ذلك فمنصول نحو فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الكلمه الثانيه عشر وتقطع حيث عن ما في موضعين وهما وحيث ما كنتم فولو وجوهكم شطرة وإن الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وحيث ما كنتم فولو وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حده كلاهما بالبقرة وليس في القرآن غيرهما يعني فيش في القران غير الموضعين دول حيث ما يعني هو حيث ما موجوده في القرآن في موضعين بس والموضعين ايه مقطوعين الاثنين وتقطع كل عن ما في موضع بلا خلاف وهو وآتاكم من كل ما سالتموه بابراهيم ووقع الخلاف في اربعه مواضع والعمل فيها على الوصل وهي كلما رد في النساء هو الشيخ قال ان العمل في كلما رد في النساء على الـ على, الـ على, الـ على الوصل لكن الصحيح اللي مرسوم في المصاحف ان كلما رد في سوره النساء مفصوله مش مقطوعه يعني مش موصول يعني لو فتحت المصحف وجبت صورة النساء وجبت الآية بتاعت كلما ردوا إلى الفتنة تركسوا فيها هتلاقي كل مكتوبة كل لوحدها وما لوحدها فدي الصحيح اللي عليه العمل فعلا في المصاحف بسبب بقى الطبعة بتاعت السعودية والطبعة بتاعت الحرمين أن هي مقطوعة وليست موصولة وكلما دخلت أمتهم في العراف دي بالفعل العمل فيها على الوصل وكلما جاء أمة بالمؤمنين كلما جاء أمة رسولها ديت الصحيح فيها برده ان هي مقطوعه مش موصوله يعني بتاعه النساء كلما ردوا إلى الفتنة وبتاعه سوره المؤمنون كلما جاء أمة رسولها ديت العمل فيهم على القطع مش على الوصل لكن بتاعه سوره الاعراف كلما دخلت أمة ديت بالفعل موصوله وكلما القيا فيها فوج بصوره الملك هي بالفعل برضو موصولة لكن العمل في موضع صورة النساء كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها وصورة المؤمنون كلما جاء أمة رسولها داء العمل فيهم على الايه؟ على القطع وليس على الوصل وما عدا ذلك فموصول باتفاق نحو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً في صورة البقرة كلمة الرابعة عشرة وتقطع بئسة عن ما في جميع المواضع عدى موضعين فبالوصل يبقى كل المواضع مقطوعة عدى موضعين فبالوصل وهما بئس اشتروا به أنفسهم داب البقرة وبئس ما خلفتموني من بعد صورة الإعراف أما المواضع الأخرى هي ست مواضع بئس مقطوعة عن ما ست مواضع فبئس ما يشترون ولا بئس ما به أنفسهم صوص البقره في باسم اشترون في سوره ال عمران وفي اربع مواضع في سوره المائده اللي هي لا بيئس مكان ويعملون لا بيئس مكان يفعلون لا بيئس لهم انفسهم ديت اربع مواضع في سوره المائده وموضع سوره البقره وموضع سوره ما في القران مفصوله وموضعين بالوصل كما ذكر واقع الخلاف في موضع واحد والعمل فيه على الوصح وهو قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وتقطع فيه عن ما في موضع واحد بلا خلاف وهو أتتركون فيما هنا آمنين بصورة الشعراء وقع الخلاف في عشرة مواضع اللي هو في ما والعمل فيها على القطع وهي فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الموضع الثاني عندنا فيما فعلنا في أنفسهن في موضعين موضع فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ده الموضع الأول وفيما فعلنا في أنفسهن من معروف ده الموضع الثاني فاللي هو هنا ده اللي هي المفصولة الموضع spirit ايه التاني أو اللي هي المقطوع يعني ثاني البقرة فيما أتاكم بالأنعام هو ناسى وحده اللي هي فيما أتاكم بصورة المائدة وفي صورة المائدة وفي واحده في صورة المائدة ووحده في صورة الأنعام هو جاب بتاعت صورة الأنعام بس ونسى الموضع بتاعة صورة المائدة ففيما آتاكم ده موضعين موضع في سورة المائدة وموضع في سورة الأنعام إبا كده ثلاثة فيما أحيى إلي بالأنعام برضو فيما اشتهت أنفسكم بالأنبياء فيما أفضتم فيه بالنور فيما رزقناكم بالروم فيما هم فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون كلاهما بالزمر فيما لا تعلمون وننشأكم فيما لا تعلمون بصورة الواقع وما عدا ذلك فموصول باتفاق نحو فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف اللي هو الموضع اللي الأول في صورة البقرة وقوله فيما أخذتم عذاب عظيم بالأنفاء وتقطع أين عن ما في جميع مواضع القرآن نحو أينما تكون يأتي الله جميعا بصورة البقرة ما عدا موضعيني فبالوصل اتفاقا وهما فأينما تولوا فثم وجه الله بالبقرة وأينما يوجهه لا يأتي بخير صورة النحل ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع والأكثر القطع الأكثر على أنها يعني وهي أينما تكونوا يدرككم الموت ولكن الصحيح أن ديت في رسم مصحف موصولة وليست مقطوعة أينما تكونوا يدرككم الموت ورسمت في المصحف موصولة بالنساء وأينما تكونوا أينما تكونوا تعبدون بالشعراء ودي فعلا مقطوعة وأينما ثوقفوا أخذوا بالأحزاب وديت الصحيح فيها أن هي اللي عليه العمل أن هي موصولة وليست مقطوعة ففي موضعين من المواضع الثلاثة اللي فيها الخلاف هو الشيخ قال الأكثر القطع لكن في موضعين منهم المرسوم في المصاحف موصولة اللي هي أينما تكونوا يدرككم الموت بصورة النساء وأينما ثقفوا أخذوا بصورة الأعزاب موضعين دول على الوصل وليس على القطع وتقطع أن عن لن في جميع مواضع القرآن نحو أن لن ينقلب الرسول بالفتح مع عدم موضعين فبالوصل وهما الا ان نجعل لكم الا ان نجعل لكم موعدا الا ان نجعل لكم موعدا وبالكف وان نجمع عظامه بالقيام ده الموضعين بالوصل في موضع في خلاف ولكن الشيخ لم يذكره في قوله تعالى علم ان تحصوه وده العمل فيه على القطع والموضع ده في خلاف لكن عمل فيه على القطع علم ألا تحصوه سورة المزمل لكن العمل فيه على القطع الكلمة الثامنة عشرة وتقطع أن عن لو في أن لو نشاء أصابناهم بالأعراف أن لو يشاء الله بالرعد أن لو كانوا بسورة سبق واختلفاء في موضع وهو وأن لو استقاموا بالجن والراجع القطع ولكن العلي العمل في المصاحف ان, أن لو استقاموا بسورة الجن موصولة وليست المرسوم في المصحف ان أل لو استقاموا مرسومة همزة لام واو فالرجح فيها الوصل وليس القطع ولا يوجد غير هذه الموضع الأربعة في القرآن في كلمة أل لو أل لو نشاء وصبناهم أل لو نشاء الله أل لو كانوا دي ثلاثة والموضع الرابع الأخير أل لو استقاموا ثلاثة بالقطع وواحد منها بالوصل في صورة الجن وتقطع كي عن, لا دي تقطع كي عن لا في جميع مواضع القرآن نحو كي لا يكون دولة بالحشر مع عدى أربعة مواضع فبالوصل وهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بالعمران لكي لا يعلم من بعد علم شيئة بالحج لكي لا يكون عليك حرج ثاني الأحزاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد دي المواضع اللي, اللي فيها الوصل دي أربع مواضع لكي لا تحزنوا على مفاتكم لكي لا يعلم من بعد عين من شيئة، لكي لا يكون عليك حرج لكي لا تأسوا على مفاتكم دي الأربع مواضع اللي فيها القطع اللي فيها الوصل والباقي مقطوع الكلمة العشرون وتقطع عن, عن من في موضعين وليس هناك غيرهما في قوله تعالى ويصرفه عما يشاء بالنور وقوله عما تولى عن ذكرنا بالنجوم هو الشيخ ذكر وما عدا ذلك في موصول واظن ان ده يعني خطا في الطباعه لان لا فيش ما فيش موضع ثالث ذكر فيه عما في القران لان هو عن من في القران موضعين بس موضع في سوره النون ويصرفه عما يشاء والموضع بطبع صورة النجم عمّاً تولى عن ذكرنا ولم يذكر عمّاً فيها في غير هذين الموضعين يعني عمّاً ديت موضعين بس في القرآن كله وهو ذكر وليس هناك غيرهما فأظن يعني أن ما عاد ذلك في دي زيادة خطأ مطبعي لأنه والشيخ ذكر أنه لا يوجد غيرهما في القرآن كلمة الحديث والعشرون وتقطع يوم عنهم في موضعين وهما يومهم بارزون بغافر ويومهم على النار يفتنون بالذاريات وما عداهما فموصول نحو يومهم الذي يوعدون يعني هم ده لما يبقى ضمير رفع بارز فيبقى مفصول لكن لما يبقى ضمير جر أو نصب فبقى يبقى موصول وتقطع لام الجر دي الكلمة الثانية والعشرين تقطع لام الجر عن مجرورها في أربعة مواضع وهي ما هذا الكتاب بالكف مالي هذا الرسول بالفرقان فمالي هؤلاء القوم بالنساء فمال الذين كفروا قبلك مقطعين في صوره المعارك وما عدا ذلك فموصول نحو وما لا عنده وما للظالمين فالمفصول ده يجوز فيه الوقف على الالف بتاعه ما يعني لما اقول مالي هذا الكتاب يقول يجوز ان نقول ما واقف عليه وجوز الوقف على اللام مال تمام لكن مع جواز الوقف على الألف في ما وعلى اللام من كلمة مال لا جزء لابتداء بكلمة هذا أو هؤلاء أو الذين كفروا لابد من الابتداء بإيه؟ فمال يعني لو أفت على ما أو أفت على اللام ما ينفعش أبدأ بالكلمة اللي بعدها اللي هي هذا يعني ما أقولش ومال هذا الرسول يأكله الطعام ما ينفعش تمام؟ لازم أبدأ بإيه؟ بها تاني أقول مالي هذا؟ او فمال هؤلاء يعني يجوز الوقف على ماه وعلى اللام ولكن لا يجوز الابتداء باللام او بما بعد مال ولكن يبدأ بها وتقطع لات عن حين في موضع واحد هي في موضع واحد بس ليس غيره وهو ولات حين مناص بصورة صد فيجوز الوقف على التاء في لات ولكن لا يصح الابتداء بحين يعني حتى لو وقفت على التاء ما أبدأش بحينة. لا أبدأ ولا تحينة تمام فجوز الوقف على التاء وقيل بالوصل فيها في لا تحينة تمام ولكن المرسوم في المصاحف الايه القطع وليس الوصل كهاء التنبيه يعني هاء التنبيه مرسومة في المصحف كلها موصولة زي هذا هؤلاء كلها موصولة ويا النداء برضو كلها موصولة يا إبراهيم إلى آخر الـ الـ يا أيها الذين آمنوا كلها موصولة بألف صغيرة وبعد الياء وقال التعريفية وربما ونعمة ومهما ويومئذن كل ده ايه كل ده موصول وكأنما ووي كأنه وحينئذن ويومهم وإلياس أما إلياسين فمفصولة ويصرح الوقف على إل عندما انتلاها بهذه الرواية لأن في ايه إلياس يعني ايه وإن إلياس لا من المرسلين لا ويقصد ان دي قال التعريف أما إل ياسين فمفصولة كلمة ال لوحدها وياسين لوحدها إل يعني أهل فمفصولة يصح الوقف على, اللام على إل عندما انتلاها بهذه الرواية برواية الفصل يعني وهذا خلاصة ما جاء من الكلمات التي رسمت في المصاحف العثمانية مقطوعة ليوقف عليها عند الضرورة وما عداها فموصول وفائدة معرفة هذا الباب جواز الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين باتفاق ووجوبه على الأخيرة من الموصولتين بالتفاق أما ما اختلف في قطعه ووصله فيروز الوقف على كلتا الكلمتين نظرا لقطعهما وعلى الأخيرة نظرا لوصلهما والأجدر لمعرفة هذا الباب والذي يليه اللي هو باب التأنيث المجرورة حفظ نظمهما ليستطيع القارئ حصر تلك الكلمات وإليك شاهد هذا الباب من الجزرية قال النظم له ابن الجزر رحمه الله وعرف لمقطوع, موصول وعرف لمقطوع موصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ, مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على ألا يقول لا أقول انما بالرعد إنما بالرعد والمفتوح صل وعم نهو اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أسس فصلت النساء وذبح حيثما من المفتوحة كسر إنما هي مكتوبة عندك كسروا أنما لا هي إنما كسر الهمزة مش بفتحها لنعام والمفتوحة يدعون مع وخلف الأنفال ونحل وقع وخلف في وو أبلغ كلمة خلف مش مكتوبة عندك وكل ما سألتموه واختلف رد كذا قلب اسما والوصل صفر والوصله صفر خلفتموني واشتروا فيما اقتعى اوحي افضت مجتهد بيبلو مع ثاني فعلنا وقعت اومكلا كلا تنزيلا شعراء تنزيلا تنزيلا شعر وغير ذي صله فاينما كنحل صل ومختلف في الشعراء احزاب والنساء اوصف وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام, هؤلاء تحين في الإمام صل وقيل لا ووزنوهم وكالوهم صل كذا من ألوها ويا لا تفصل ده كان كلام الجزر رحمه الله في المقطوع الموصول وإن شاء الله نبدأ المراجعة في تاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة ويبقى لنا باب الحزف والإثبات وهمز الوصل إن شاء الله كل قولي هذا أستغفر الله عليكم الحمد لله رب العالمين